لما يقولون من ضيع الوصول ثُرِم الوصول من ضيع الوصول ثُرِم الوصول لم يصل أبدا ولا يدرى في أي واج يهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.